انني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقص رؤياك على اخوتك لا تقص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مضل وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى الغاء يَاقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ آبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَالْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْدَ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُم فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَخَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَيْنَا يُوسُفُ ما لك لا تمننا على يوسف واننا له لناصحون ارسله معنا وذين يرتع ويلعب واننا له لحافظون قال اني لا يحزنني لي ان تذهب به واخاف ان ياكله الذئب وَاخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّيبُ وَأَن نَّتَمَّ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَإِنَّكَ لَهُ الذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ لَّنَا إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءَ أَبَاهُمْ عِشَاءً أَن يَبْكُونَ قَالَ يَا أَبَانَا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَمَا مَتَاعَنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ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 وَجَاءَتْ سَيَّارَتُهُ فَأَرْسَلَ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ وَهُوَ قَالَا يَا بُشْرَى يا هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ فكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه مني امراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا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 لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ أَعَاذَ اللَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا الْرَّءَا بُرْهَانًا رَبِّهِ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى يَا سَيِّدَهَا لَدَلَّ بَاب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 يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب اننا لنراها في ضلال مبين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 قالت فذلكن الذين لم تنلني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا الا من يفعل ما امره ليسجنا ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصبو اليهم لو اكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم قال رب السجن احضر الي مني يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم انا اضئليهن واكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا آيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني ألاني أعصر خمرا وقالنا خرئ اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين قال ما قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا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 ذلكم من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن ارداد متفرقون قير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم سميتموها انتم واذااءكم ما انزل الله بها من سلطان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 وَأَمَّا لَا خَرُ فَيُصْلَبْ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمْ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلن سبع عجاف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 افْتُونِي فِي رُؤْيَا يَا إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضَغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ فَقَالَ الَّذِينَ نَجَوْا مِنْهُمَا وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّتِنَا أَنُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسَلُونَ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ياكلوهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلني ارجع لعلني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذئبا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 قالت امراة العزيز لا نحصل حق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لن اخنه بالغيد 19-ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب நீலமன் الله لا يهدي كيد الخائنين இன உபரி உனஃப் சி இந்நலம் மாறச்சும் திசு இந் فَسَلَأَمَّرَتْ بِالصُّورِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلَأُ كُنْتُمْ لَنَا بِهِ اسْتَخْلِصُونَنِ نَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُبَذَ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُهْ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون وجاء ايخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اؤمن في الكاين وانا خير منزلين فان لم تاتوني به فلا كاين لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه واننا لنفعلون وقال نفيت يجعنوه بضراعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا قالوا الى اهلهم اذا قالوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا سيل المعناء خانا فارسل المعناء خاننا نكتا واننا له لحافظون قالها لا منكم عليه الا كما منكم على اخيه من قبل فالله خير حكما وهو ارحم الراحمين وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا إِلَهَنَا مَا نَبْغِي مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلًا دَاعِين ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِير قَال لَن نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ حَتَّىٰ تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا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 وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنثَى بِهِ زَعِينٍ قَالُوا تَعَالَوْا لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا زَنَى النَّاسُ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ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 فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ إِنْ تَمْشُرُوهُ مَا كَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَنْصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَخَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ حَدَنَا مَكَانَهُ فَخُذْ حَذَانَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَرَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا ان اباق قدخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فمعتم في يوسف فلا نبرح نرضى حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يُرَجَّعُونَ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ اسال القاريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قال من سورت لكم ان فسقم امرا فصدر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَكَى عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يَاسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَزًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَاتِبَ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ولمّا فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أنتم كنندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم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 قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلم ماذا خانوا على يوسف اوا الى ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال انا ابتي هذا تاويل رؤيا يمن قبل قد جعلها ربي حقا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 ربي قد علمتني من الملك وعلمتني من تاويل اللحد فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما توفني مسلما والحقني بالصالحين ذالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَجْمَعُونَ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُحَاوِلُ إِلَيْهِمْ مِن أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي نَوْضٍ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُنْجِي مَن شَاءُ وَلَا يُعَذِّبُ بَأْسُنَا إِلَّا القَوْمَ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون